حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من مِنَ فتخطفه الطير فتخطفه فَتَخْطَفُهُ أو تهوي به بِهِ في مكان سحيق حنفاء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 مما حلها الى البيت العتيق ولكل امه جعلنا من سكن ليذكر اسم الله على ما رزقهم من بهيمة فإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ وَالصَّابِرِينَ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ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 Layn yanala Allahu luhumaha wa la dimaa'aha wa la kin yanaluhu altaqwa minkum kadhalika sakhkharaha lakum litukabbiru Allahu ala ma hadakum ان الله يدافع عن الذين امنوا ان الله لا يحب كل خوان كفار